اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وأصلح نياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد أيها الفضلاء في السنة السابعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ومعه جماعة من أصحابه فقال كفار قريش يأتيكم أصحاب محمد وقد وهنتهم حما يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا بين الركنين يقول عمر رضي الله عنه إنما رأينا بذلك المشركين أي أظهرنا قوتنا وجلدنا للمشركين إغاظة لهم وبيانا لقوتنا وفي هذا أن يثرب لها حمى مشهورة تقول عائشة رضي الله عنها من المدينة وهي أوبأ أرض الله. كان بها حمى بها وباء لا يكاد يرد المدينة أحد من غير أهلها إلا أصيب بالحمى وهذا مما عانى منه الصحابة رضي الله عنهم في بداية قدومهم إلى المدينة تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول دخلته على أبي وعلى بلال وهما يشتكيان وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا اشتد به المرض يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله هذا يدل على شدة الوجع الذي كان يعاني منه هذا لفظ البخاري وكان بلال يرفع صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدو اللي شامة وطفيل الإذخر والجليل من نبات مكة وشامة وطفيل من الجبال القريبة من مكة في القول المشهور فهو يتشوق لمكة فهم يعانون من حما يثرب التي قدموا عليها ويعانون من الشوق والحب لتلك البقاع الطيبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها والله إني لا أعلم أنك أحب بقاء الله إليه ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت فكان الصحابة يتحسرون على مكة وعلى تلك الأرض التي يحبونها والتي نشأوا فيها. مع ما وجدوا من المعاناه حين قدموا في المدينة من هذه الحمى وكان بلال بعد أن يقول هذا كما جاء في بعض الروايات صحيح البخاري يقول بعدها اللهم ملعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من ديارنا إلى أرض الوباء فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما يعانيه أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا اللهم صححها لنا اللهم منقل حماها إلى الجحفة وجاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء نافشة شعرها خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة وهي الجحفة قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال حمى يتعب حمى المدينة انتقلت فأصبحت بلادا صحية نقية مباركة محبوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هذا من صورة من صور المعاناة التي وجدها المسلمون حين قدموا إلى المدينة تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء المسجد وقد استمر هذا مدة وكانوا يعملون في ذلك مدة طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم العمل ويحمل معهم الحجارة ويرتجز معهم الأشعار ويدعو لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة والصحابة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركنا في العمل فما عذرنا أن نجلس وبعد أن اكتمل بناء المسجد بدأ الناس في الصلاة فيه ولكن لم يكن لهم طريقة للاجتماع فكانوا يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا لا ينادون للصلاة فكانوا يتحينون أوقاتها فيجتمعون فتحدثوا في ذلك تكلموا في ذلك فقالوا افلا نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى ان يكون علامه نجتمع بها وقال بعضهم افلا نتخذ بوقا كقرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه او لا تبعثون رجلا فينادي بالصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاه والذي يظهر من سياق هذا الخبر ان المناداه للصلاه كانت بغير الأذكار المعروفة إنما كان ينادى لها بأي عبارة تدل على اجتماع الناس وفي ليلة من الليالي نام عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه أحد الصحابة الفضلاء نام ليلة في المنام رجلا ومعه ناقوس فقال يا هذا ألا تبيعني هذا الناقوس فقال وما تصنع به قال لننادي به للصلاة قال أولا أدلك على خير من ذلك تقول الله أكبر الله أكبر ثم ذكر له الأذان فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برؤياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق قم فلقنها بلالا فإنه أندى صوتا منك فرفع بلال الأذان واذا عمر خارج من بيته يجر لدائه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل ما را هذه زياده في الحديث في السنن وهذه زياده في مسند الامام احمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وبهذا شرع الاذان واصبح شعيره من شعائر الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اراد ان يصبح قوما انتظر فان سمع اذانا كف وان لم يسمع اذانا أغار أصبح شعار وأصبح لو امتنع أهل بلد عن الأذان قوتلوا عليه هذا الذكر العظيم ولعل قد ذكرت لكم قبل في مناسبة أو لغيركم أن هذه الصلاة عجيبة الصلاة عجيبة ينادى لها بذكر لاحظ كيف ينادى؟ بذكر وتقام بذكر وتبدأ بذكر وتختم بذكر وما بينهما فكله ذكر قراءة القرآن وتسبيح وتكبير وتهليل وتحميد فإذا فرغت من ذلك وسلمت أيضا ذكر فحياة الإنسان كلها مرتبطة بذكر الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت الصلاة يصلي باتجاه بيت المقدس وروي أنه لما كان بمكة كان إذا أراد أن يصلي جعل الكعبة بينه وبين الشام بينه وبين بيت المقدس حتى يستقبل الكعبة ويستقبل بيت الشام فلما هاجر إلى المدينة لم يتسن له ذلك لا بد أن يستقبل بيت المقدس وأن يستدبر الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة ولكنه عبد مامور ما ينتظر أمر الله عز وجل وكان يدعو ويبتهل ويقلب طرفه في السماء لعله أن يأتي وحي من الله عز وجل بتغيير القبلة واستمر على هذا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كما جاء في الصحيحين من حديث البراء قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يعني قرابه سنه ونصف ويصلي باتجاه بيت المقدس ثم أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا بتحويل القبلة وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن أمرا هينا ولذلك لو تأملت في القرآن قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قبل هذا بعدة آيات قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هذه توطئة أن سيأتي حكم ينسخ الآن توطئة ثم ذكر الله عز وجل حال أهل الكتاب مع المسلمين وأنهم يودوا لو كفر المسلمون حسدا من عند أنفسهم ثم ذكر الله عز وجل ما بين اليهود والنصارى من العداوة والبغضاء وأن كل طائفة تقول للأخرى لستم على شيء ثم ذكر الله عز وجل قصة بناء الكعبة لبيان مكانه هذا البيت ثم بعد هذا كله جاء الوحي بتغيير القبلة وكان أمرا عظيما ولذلك فتن بعض الناس وأما الصحابة الصادقون فقد جاء في حديث البراء قال أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة صلاة العصر فخرج رجل من الصحابة فوجد قوما يصلون لم يبلغهم الخبر إلى الآن يصلون العصر باتجاه بيت المقدس فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة فاستداروا في مكانهم وهم في الصلاة مباشرة وجاء في هذا حديث البراء في حديث ابن عمر أن رجلا آخر أتا إلى قباء بقوا يصلون العصر والمغرب والعشاء ما علموا يصلون باتجاه بيت المقدس فلما كان في صلاة الصبح وهم يصلون صلاة الصبح أتاهم آث آت وهم بقباء فقال أشهد بالله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الكعبة فاستداروا في مكانهم وقصة تحويل القبلة يعني تحتاج وقفات لكن لا نريد أن نطيل أكثر مما ذكرها فهذه من الأحداث العظيمة التي جرت. وحولت الكعبة حولت القبلة إلى الكعبة وحول مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية من الأمور العظيمة التي وقعت في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم كان ببكة في حال استضعاف ومأمور بالصبر والصفح والإعراب عن المشركين ولم يؤذن له بالقتال وبعد أن هاجر وتكونت الدولة الإسلامية أذن لهم في القتال فقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يعني الآن انظر ما الذي جرى للمسلمين خلال ثلاث عشرة سنة بمكة من الاستضعاف من الابتلاء من التعذيب من التشريد من القتل اوذوا في دينهم وفي دنياهم ثم اخرجوا من بلادهم وتركوا اموالهم وبعد ان تكونت لهم الشوكة والدولة اذن لهم الله عز وجل في القتال وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بارسال السرايا وقد اصطلح اهل السير على ان الجيش الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه تسمى غزوة وإن لم يكن فيه تسمى سرية فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال السرايا فأرسل سرية جعل قائدها حمزة بن عبد المطلب وهو عمه وأرسل سرية أخرى وجعل قائدها عبيده بن الحارث بن عبد المطلب وأرسل سرية ثالثة وجعل قائدها أبا عبيده عامر بن الجرح فلما خرج بكى صبابه على النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل ان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حاله اذن له في الجلوس وارسل مكانه عبد الله بن جحش واعطاه كتابا وقال لا تفتحه الا في مكان كذا وكذا ولا تكره احدا على القتال معك فلما فتحه استرجع، وقال هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسير إلى نخلة، إلى وادي نخلة، فسار معه كل من كان معه، قيل أنه تخلف اثنان ممن كانوا معه، ويظهر والله علَم الذين ذكر ما تخلفا سعد بن أبي وقاص وعتبه بن غزوان، وما تخلفا نكولا عن الجهاد، لكن أضلَّا بعيرا لهما، فذهب يتطلبانه، ففاتهم فاتتهم السريه. هذا هذه السرية كل السرايا السابقة لم يحصل منها قتال مع أحد يحصل مناوشات لكن لم يحصل قتال هذه السرية حصل فيها قتال وقتل فيها عمرو بن الحضرمي وكان هذا في آخر يوم من شهر جماد الآخر وأول ليلة من ليالي رجب وتعرفون رجب من الأشهر الحرم فوقع الخلل هنا هل هو من رجب ولا من جماد, الأولى من جماد الآخرة وبدأ استغل المشركون هذه الحادثة وقالوا محمد يزعم أنه يأمر بتعظيم الله وبشعائر الله ومع ذلك أصحابه يقتلون في الأشهر الحرم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يعني كفر بالله وكفر بالمسجد والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل الشرك أكبر من القتل يقول أخو الأنت تعيرون بهذا الخطأ الذي وقع وهو غير مقصود أنتم وقعتم فيما هو أشد صد عن سبيل الله كفر بالله كفر بالمسجد الحرام إخراج أهله منه كل هذا والفتنة التي هي الشرك أكبر من القتل. ولذلك كان كلما وقع حادثة جاء القرآن لمعالجة هذه الحادثة ولذلك حتى أن بعضهم قال هذه السرية ان سلموا من الوزر فلا أجر له يعني عليهم خطر من أن يوزروا فإن سلموا فلا اجر لهم فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم هذا فيه دلالة على أن الله عز وجل قد غفر لهم ورحمهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فخرج في غزوة الأبواء او الدان وغزوة العشيرة ويقال العسيره بعضهم يقول العشيرة وبعضهم يقول العسيره والمشهور أنها العشيرة وخرج في غزوة بواط وفي هذه الغزوة لفته جميلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم في, في, في قله من المال وفي قلة من الرواحل حتى أنه كان الخمسة والستة والسبعة يعتقبون البعير الواحد يعني يركب, يركب هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فلما جاءت نوبة أحد الصحابة وأناخ البعير ليركب عليه تلكا عليه قال تلدن عليه بعض التلدن يعني تلكا عليه واستعصى فقال لعنك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يلعن فقال انا يا رسول الله قال من هذا اللاعن بعيره فقال انا يا رسول الله قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافق ساعة يسأل الله فيها شيئا فيستجاب لكم. انظر مع شدة الحاجة يعني الآن هم في حاجة إلى الراحلة الواحدة ومع ذلك لما لعنها هذا الرجل استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالكليه وهذا في قضية الصبر على الحق. حتى لو كان فيه شيء من الصعوبة الآن ستحتاج إلى بدل ما تكون نوبة البقية بعد سبعة سيصبح بعد ثمانية أو تسعة أو عشرة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنها ولا تصحبنا وها وفي وه هذا إشارة إلى خطورة اللعن ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء قال اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة فينبغي أن يتنبه لهذا كل هذه لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قتال وكان الهدف من هذه السرايا وهذه الغزوات أولا لبيان قوة المسلمين والأمر الآخر لمعرفة المنطقة دراسة المنطقه دراسة دقيقة الأودية والشعاب والمداخل والمخارج والأماكن المناسبة للقتال والأماكن غير المناسبة للقتال والطرق التي يسلكها قريش لأن المقصود الأول بهذه السرايا قريش الذين هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الهجرة فقد أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول يستحثونه على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ويتهددونه يقولون لإن لم تخرجوا محمد وأصحابه لنغزونكم فعبد الله بن أبي أصلا يبحث عن مثل هذا فجمع جماعة ممن هم على مثل حاله لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ظننت أن يبلغ بك كلام قريش؟ ما أرى إلى هذه الدرجة أنت جبان هددوك والله لن يبلغ منك أكثر مما تريد أن تصنع بنفسك الآن أن تريد أن تقاتل قومك وتفرق جماعتك، فتفرق عنه الناس وبقيها لكن هذا دليل على أن قريش لم تهدأ إلى الآن تريد أيضا الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يتطلب قوافلهم التي تذهب إلى الشام سواء في ذهابها أو في رجوعها وكل هذه توطئه لما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم من أحداث غزوة بدر اسال الله بمنه وكرمه ان يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين